ولقيت ان ا ل ح ل ق ة لسه مخلصتش ا ومحتاجين نتكلم اكتر عن الثبات وده من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى ك أ ن ه ا ر س ا ل ة ان احنا لازم فعلا زي ما ربنا بيكرمنا وبنعبد ربنا في رمضان وبنصوم وبنصلي ونقرا ق ر آ ن ونصلي ط ر ا و ي ح ونسكن ربنا وبنتصدق ويمكن بالاعتمر اكيد لازم ن س ب ة ان شاء الله بعد رمضان ويثبت في كل وقت في العام يا ايها الذين تقاطي الدين النبي التربية دين صحيح حبيبك عليه يا امنوا اتقوا الله حق تقاطي ولا تموتن الا وانتم ثبات وثبات المبدأ وان الحضراتك ان كان اكثر دعاء الله الله مسلمون على على صلى وسلم يا مقلب القلوب قلبي على تموتن عند بسنة كما ثبت حق اكثر دعاء دينك الله اكبر كان ربنا لا تعال ز قلوبنا ب د هديتنا وهب ن ا من لدنك رحمة لدنك انك انت ا ل و ه ده ا كان دعاء ب اهل ل ي م ا ن ان ربنا علمهن ان حبيبي ن ندعى ان ا دائما ر ن ا ث ت قلوبنا على و الطاعة ث ب ب ت و نشوف ا الايمان وعلى كل طاعة طرد الله سبحانه وتعالى على وعلى تعالى كل ترضي وحبيبه ن اخوه مواقف ت ا ن ي ة ج م ي ل ة جدا من الثبات على دين الله وابد الاول وتعب وبازل واستحمل ايه الجيل الأول ضحى كتير وتعب كتير وبازل كتير ضحى ك إ ن ه يكون من أ ه ل لا إ ل ه إ ل ا الله ويكون من أ ه ل التوحيد إ ح ن ا عمرنا من طردنا من بلادنا عمرنا في حياتنا ماتقتل اقاريبنا واحبابنا عمرنا ولا ورغم ذلك مش قادرين ن و ا ز ب على قلب به اسلام كتير مننا ما بيصليش كتير من بنات مش محجبات كتير من الناس معندهمش ا بر بالوالدين كتير مفيش ا ص ل ة رحم مع انها حاجات ب س ي ط ة جدا لن تكلفنا أ ي ش ي ء بل ستكون سبب سعادتنا في الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة أ خ و ي ا حبيبي ده منهج نبيك صلى الله عليه وسلم و أ ن هذا صراطي مستقيما ف اوعى ت ب ع الصبل و ع تتبع خ ش في والدين حقوق اوعى السبل خليك في سبيل ربنا انت بكل يوم بتقول على الاقل سبعتاشر رقع رقعاتك وانت الخمس صلوات بتقول اهدينا الصراط المستقيم يعني ثبتني على الصراط المستقيم ربنا وياكم على الايمان من يعني ثبتني يثبتني العالمين نشوف بتقول بتصلي بتقول بكل رب كل على على على وعلى الطاعة تعالوا مثل جميل يوم في مرة رقع جدا وحي للثبات سيدنا بلال رضي وارضاه النبي صلى الله عليه سيدنا الله الله بلال صلى وآله وسلم عنه مؤذن في الحديث الموقوف على ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح أ ن ه قال أ و ل من أ ظ ه ر إ س ل ا م ه سبعه خبالك خب في فرق من كلمة أول من, أسلم وفي فرق من أول أسلم إسلامه أظهر من من النساء أسلمت أ و ل من قتلت س م ي ة أ م عمار فبرضو اول من أ س ل م من, من رجال أ ب و بكر الصديق وهكذا ففي فرق بين أ و ل من أ س ل م وبين أ و ل من أ ظ ه ر إ س ل ا م ه قال ابن مسعود أ و ل من أ ظ ه ر إ س ل ا م ه سبعه ة رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار و أ م ه س م ي ة وصهيب وبلال والمقداد ا ل س ب ع ة أ و ل من أ ظ ه ر و ا اسلامهم في مكه ة ؤ ل السبعة على رأسهم رسول الله ا ء رأسهم قال ابن مسعود فأما رسول الله فمنعه فمنعه الله وأما أبو حماه بعمه بقومه الله الله الله الله رسول بكر يعني وأما سائرهم فاخذوه ل ق د أخذهم ل وألبسوهم أدرع الحديد في الشمس فما منهم من أحد إلا قد على ما أرادوا. أعزين منه كلمة فألها عشان ينجو من شدة العذاب إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه من أجل الله م وصهروهم فما منهم من واتاهم ما منه من من ش عشان شدة ر أدرع أرادوا ك و ن أعزين ينجوا فإنه هانت نفسه أحد قد في ف وطرحوه على الرمال و أ ل ق و ا الصخور ا ل ع ظ ي م ة على ظهره وعلى صدري وكان ع ل ى صدري و يقول له أ م ي ر بن خلف اللات والعزى إ ل ه ا ن من دون لا فيقول أ ح د أ ح د فيمر أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو يبكي و ي ت أ ث ر ويقول ينجيك الله الواحد ا ل أ ح د يروح أ ب و بكر ويصف التجارات ويجمع ا ل أ م و ا ل ويشتري ا ل ع ب ي د و ا ل أ ل ق ا ء ليعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى فنزل قول ا ل م و ل ى عز وجل وما ل أ ح د عنده من ن ع م ة تجزى إ ل ا ب ت غ ا ء وجه ربه ا ل أ ع ل ى ولسوف ا يرضى بلال رضي الله عنه بعد ربنا نجام العذاب السحابة بيسألوا بلال أما أما تعبت من شدة العذاب قلبي بالعذاب الله يقولوا قال والله لقد ذكت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أعد أشعر بالعذاب. الله ورضاه نجام يا أما وارتفع رضي أشعر أكبر في أني عنه أعد أن من دوت شدة ذكت حتى وكان معاه ر خ ص ة ان يقول اي ك ل م ة عشان يرضي هؤلاء الناس وينجو ا من هذا العذاب لكن ابدا قال لو كنت اعلم ك ل م ة اغيظ لقلوبهم من ك ل م ة احد ا ح د لقلتها بفضل الله سبحانه وتعالى فكان في تشوف في اكيد كوكب وياكم كان كوكب كصر كوكب لسيدنا بلال أكيد اصر في كوكب الثبات ربنا سبتنا وياكم على الطاع وعالامان تعالوا تشوف مين تاني مين عنده على جميل جدا في كوكب الثبات جدا او جاء هم ع ا ئ ل ة ك ا م ل ة ع ا ئ ل ة جميله جدا ع ا ئ ل ة ضحت وبذلت وتعذبت وسبتت بفضل الله سبحانه و ت عمار ا ل ى بن ياسر و ا ب و ياسر وامه سميه التلاتة بالك خب واحد هو الدعفاء بيعذب المسلمين في له يملكه إ ل ا عمار وياسر أ ب و ه وسميه ة ما معين كانش حد م فاشترك أ ه ل م ك ة جميعا في عذابهم ح ا ج ة ع ج ي ب ة جدا تخيل كانوا يولعوهم النار ويدخلوهم فيها و إ ذ ا أ ر ا د ان يخرجوا يضربوهم بالسيوف حتى جاء الهالك أ ب و جهل و أ ر ا د من س م ي ة أ م عمار أ ن تقول ك ل م ة تكفر بها بالله وتسب بها رسول الله فأبت فطعنها بالحرب او بالرمح في موطن عفتها فماتت فكانت اول ش ه ي د ة في دين الله جل وعلا ا اخوة والحبيب الغالي بالله عليك مش ان تكون اول شهيدة في الاسلام امرأة وانت مش لله. مش ان تكون اول تكون تكون وانت شهيدة شهيدة عليك الاسلام عملك الله عملك عيب عيب كتاب ب في في في ذكرت مش مش امرأة ما ما ن قاردت ر عمرك ما بريت أ م ك وابوك عمرك ما وصلت الرحم عمرك ما تصدقت ودفعت ل أ ي مال في سبيل الله سبحانه وتعالى دي كدية ودي شهيدة في وإنت مش تلبس حجاب لحد موحدة واحدة سمية في عايزة يوم الخيامة في عايزة بكلمة تكون رسالة الفاضلة حتة أول أول وانت الوقت تفوذ وانها وانها وانت فأول الرحمن الإسلام تلبس تلبس سمية حجاب اتقطعت انها لا إله إلا الله أجل إله قتلت مع مش من مش تبعث أخت جنة حجاب ثم ياسر والد عمار قتل من ش د ة التعذيب وما بقي الا عمار من ش د ة العذاب تخيل حضرتك وتخيل حضرتك امك بتتقتل قدام عينيك وانت ثابت ومش قادر تعمل اي ح ا ج ة ابوك اتقتل قدام عينيك وانت مش قادر تدافع حتى عنه وفي الاخر ب د أ و ا يعذبوا فيك انت تعمل ايه عمار بن ياسر فضل ثابت لحد ما اشتد عليه العذاب اوي اوي اكتر من اللازم مقدرش يتحمل فطلبوا منه هو يقول ك ل م ة في حق النبي فقال ك ل م ة في حق النبي فسبوه فراح للنبي وبيبكي وقلبه ب يتفطر من ش د ة ا ل أ ل م فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا عمار قال شر يا رسول الله مازالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله معقول اذن انت حبيبي د ذ ن ف د ي ك بروحي ا رسول الله معقول انا اقول ك ل م ة في حقك ف ح د ب بمهون علي ا ل أ م ر قال يا عمار كيف تجد قلبك قال مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن قال ف إ ن عادوا فعود لو قالولك ا تقول كده في حقي قل و أ ن ا مسمحك ل و ق و ل لك تنطق ك ل م ة الكفر قلها و وانجب و دينك ونزل قول الله عز وجل إ ل ا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الله يا رب أ ن ت الودود والرحيم يا رب ثبت عبادك يا رب شوف اديه شوف ا د ي ربنا سبحانه وتعالى ب يرحم عباده ودود بعباده فعز العذاب اللي أ ن ت م فيه أ ن ا حاسس بيكم ومرضىش ابدا بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما عمار بن ياسر كان لي قصر اكيد في كوكب الثبات مش هو هو ام سمية وأبو ياسر رضي الله عنهم وارضوهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهم لهم أبشروا آل عمار وفي رواية ابشروا ابشروا هو هو الله الله عليه الوحد وابو ويقول ياسر كان كان رواية صلى آل حبيبك ياسر رضي وفي آل ا و ع د ك م الجنه ة يا جماعه الخير لما واحد هو بيتعذب والنبي معد عليه ي ق ا ل ل ه ابشر انت داخل ا ل ج ن ة انت وابوك وامك يبقى ا ل ص د ر هنا ايه خلاص بقى مش حاسين بالعذاب يعذبوا ويقطعوا يامروا ايه ف ا ق د ي ما انت قادر انما تقضي هذه الحياه الدنيا وحبيتي بنمشي خد بالك كان في قصر قبليه بس انا يمكن ذكرته في ا ل ح ل ق ة بتاعت الامل لكن برضه والله ينفع نذكره هنا خباب بن الاراط اللي كانت ام انمار ا ل خ ز ا ع ي ة ك ا ن بتعذبه عذاب شديد اوي يا ج م ا ع ة كانت تولع الفحم وتخلي الناس ي ج ر د و ا من ملابسه من فوق وينايموه على الفحم قال فما كان يطفئ الفحم الا و د ك و شحم ظهري الدهن اللي موجود في الظهر كان بيسيح فينزل ع ل ى الفحم يطفيه ه ده ظهر ده ظهر له الله هتستنصر هتدعو الله وتخيل وكان وراضي يوم وفزع قوي جداً وشديد بيقول رسول وذكرناه أو كوكب حضرتك أردت حضرتك الخطاب خباب خباب خباب آخر في بحينا في سيدنا للنبي يا الحديث اللي عارفينه وذكرناه في قصر أو في كوكب الأمل ده. نشوف الأصل اللي العذاب العمر الآن لقى ألا لنا ألا لنا إلى الأمل الأصل حفر حفر راح صابر درجة عمر قصر كشف جدا جدا ما عن ع ده د من نشوف قصر عباد بن بشر كتير من المسلمين ما يعرفوش مين عباد بن بشر لكن حسب ه ان الله يعرفه والناس الطيبين اللي زيكم يعرفوا ان ل ل ا ع وهم عدوا على بيوت ش ر ك ا من الله ى واحد و المشركين من في ي ب ت عشان يقتلوا فالنور انطفى يعني مش يعني إيه؟ يعني كان المصباح اللي كان والع انطفى فلما انطفى الصحابي مطلع السب بتاعه ومنتظر ان الرجل ينزل او يظهر عشان يقتله فسمع صوت فاتجه نحو صوت وضربه ا ت ا ر اللي طلع ديت دي ت دي ز و ج ة الرجل المشرك مش الرجل نفسه فالصحابي قتل ز و ج ة المشرك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ نهى النبي عن قتلهم الرجل المشرك لما رجع من بره قالوا له ده واحد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قتل زوجتك الرجل طبعا الحمية قال والله اصحاب الواقع ثمانين لأقتلن عشرين والحجار يوراهم خدوت وفي محمد اصحاب من يجروا يجروا النبي معين النبي عليه لأقتلن من المنظر نرحم من فدل كده المكان هذا حتى موسط وسلم يستريح فقام اثنين واحد من, انصار واحد من, من الانصار وواحد من ا ل م ع ا ج ر ي ن م ن الانصار و م ن ا ل م ع ا ج ر ي ن قام عباد بن بشر وعمار بن ياسر فعباد بن بشر قال, عمار قال له رايك انا احرص اول الليل وانت تحرص اخر الليل ولا انت تحرص اول الليل ونحرص اخر الليل فقال عمار بالك فيني انت اول الليل قوم انت عباد احرص في النصر الاولاني ن ي ونظر الى النجوم فاحس انها تسبح الحي القيوم و إ ن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحهم الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس سبحان الله فعباده الوشي كده حس ب ح ل و ه الامام بترتفع في قلبه قال لازم اقوم صل ب ص و ر ة الكهف هو ب ي ق ر أ وعمال بيبكي و م ت أ ث ر جدا جاء الرجل المشرك اللي هو زوج المراه أ ة ل قتلت ت ي ي ورح ا التي ر بشري ب عباد ابن بيسه بطنه اسمع من فيه ك ل الغالي ا م واعرف ا ر خ حبيبك اعرف ت ا ا ر ي خ ل ص الصحابة رضي الله خير جيل وطأ الأرض بعد الأنبياء الصحابة الصحابة ح ا الله الارض الانباء والمرسلين يا جماعة خير جيل والله شرفنا وعزنا هؤلاء ب بعد ة رضي خير خير الكرام جيل جيل في عنه وطأ لك ان تتخيل حضرتك لما بتقف تصلي لو دبانه جت عليك شوف انت بتعمل ازاي و ب ت ت أ ث ر ازاي عباد بن بشر وقف يصلي وخاشع ق ف يصلي و السهم انضرب سهم انت عارف ايه سهم سهم دخل بيقع ط في احشائه سهم انضرب في بطن عباد بن بشر واذا بعباد ينزع السهم من بطنه ويكمل ا ل ص و ر ة فالمشرك استغرب فرح ا ضرب السهم التاني فانضرب في بطنه فاقام ر ز ع السهم الثاني فالسهم الثالث جاله وكمل بطنه من م صورة في ت ل ج ل ل ه في ف صدره فلم يتحمل عمار ب بن بشر ا فنازع ا د ل س ه وركع وسجد وخفى في ل ل ص ا ايقض ة ثم م ع بن ياسر وقال له استيقظ يا عمار فان رجل يكاد ان يقتلني فقام عمار بن ياسر, وخد وجل هرب. فلما هرب عمار بن ياسر وقال له يا ع م ك ا ل ل ه ما الذي جعلك لا تخبرني مع أ و ل سهم قال والله يا عمار كنت أ ق ر أ في س و ر ة فما أ ر د ت أ ن أ ق ط ع تلك ا ل س و ر ة ووالله لولا أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عهد إ ل ي ب أ ن أ ح ف ظ ف غ ر ا من ثغور ا ل إ س ل ا م ما قطعت ا ل س و ر ة حتى تخرج روحي الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ يا مسلمين محتاجين نرجع احنا ن لكتاب ى ربنا م ر ة ت ا ن ي ة محتاجين نحس ب ل ذ ة ا ل ق ر آ ن ابشره فان هذا ا ل ق ر آ ن طرفوه بيد الله وطرفوه ب أ ي د ي ك م فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعدي ابدا فسبحان الله ب ن ل صلى ابدا ل ل عليه وسلم يقول ه فيكم ما إن تمسكتم ما تركت ان ه فلن تضلوا ب ع ب د يرد ا كتاب الله وانهما الحوض الكرآن شافع المشفع وما وسنتي يتفرق حتى لن علي حلم مجرد مصدق من ص د ق م جعله امامه قاده الى ا ل ج ن ة ومن جعله خلفه ساقه الى النار اخوه يا حبيبي كتاب ربنا سبحانه تعالى ربنا يجعلنا واياكم من اهل القرآن تعالى نشوف الاصر البعض الاصرين بالظبط عشان ما الاصرين الاصر الاولاني لأبي مسلم الخولاني حضرتك سمعت عنه. أبو مسلم الخولاني الخولاني نشوف نطولش ابو ابو عنه حبيبي عليكم لابي لأكيد تابعي جليل أبو مسلم كان عايش في بلاد اليمن حضرتك بلاد كان سمعت من مسلم مسلم مسلم فضل فضل رجل ظهر في بلاد ي اليمن في ا ل واحد ق ت ده و ساحر يعني قبيح اسمه الاسود العنسي اسود العنسي ده ادعى النبوه في اليمن قال يا جماعة النبي يوحى اليه انا كمان يوحى اليه خبالة كان دوافات النبي الله قال يوحى و يوحى وسلم يوحى ده له صلى عليه مع انا كمان في كم من السماء فقام العلماء وقفوا و أ م ا م ه وقتل العلماء جميعا ولم يبق إ ل ا أ ب و مسلم الخولاني وكان أ عنده ز واحد وأكثر واحد ع علم في هذا ل ي الوقت ده. وقال لهم ساطلقوا داعيتكم لابو مسلم الخولان في النار فان كان داعيتكم على الحق فسينجيه الحق وان كان على باطل فسترونه وراحوا حطين ابو مسلم الخولانى في المنجميت حاجه كده زي مدفع هيرموه في وسط النار النار من شده اللهيب بتاعها يا جماعه ك ا ن الطيور تمر من فوقها فتخر مشويه من شده اللهيب وخلق إ ذ ا ا بهم يلقون بأبي مسلم يلقون ل و ا الهواء ن ي في ي وهو و ل حسبي ابي ل ل الوكيل ه ونعم ح س الله و ن مسلم الخولاني و أ ل ق ي في النار و ب د أ ت النار تخبو شيئا فشيئا فشيئا تنزل تنزل ت ن ز ل وتنطفي ح ا د ما بقت جمر و إ ذ ا ب ا ل م ف ا ج أ ة التي كادت أ ن تذهب بالعقول والقلوب ع و ا ل ل ق و أ ب و مسلم خ و ل ا ن لم يحدث له أ ي شيء كل اللي حصل له إ ن القيود ا ل ل ي م ر ب و ط ة في إ يديه ورجليه اتفكت وهو كان ح ا ف ي ن فمشي على الجمر وهو يبتسم ويسبح بحمد الله ويقول حسبي الله حسب الله ونعم الوكيل حسب الناس فضلوا وكبروا لا إ ل ه إ ل ا الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ا ل أ س و د العنسي حس إ ن أ ب و مسلم الخولاني خلاص يسيطر ع ن ي على الموقف والناس كلها معاهم و ايدها و إ ذ ا به يفر من أ م ا م أ ب و مسلم الخولاني ثم يصدر قرار بنفي أ ب و مسلم الخولاني من بلاد اليمن فالتاني ق ا ل بس خ له ا ترامب وراح برس ر ب الى من د ي ة اول ل ر س صلى وصلى الله عليه وسلم ودخل مسجد النبي مسجد رجل ك بكف كتف ع وتوضع على ت وانتظر تأتي ي في ابي خولاني يقول ن الروضة واذا لهم الاول مصرم قال ما ن ل قال ي م ما ن فعل الله عز وجل بهذا الساحر القبيح فقال الله اعلم وما فعل الله عز وجل بولي الله أ ب ي مسلم ا ل خ و ل ا ن قال هو بخير قال عمر سالتك أ ل ت ك ب ل ل ه أ س أنت طبعا أبو يعني عمر بن خطاب ا الفراث ن عنده في راسة الله أ ك بالله ر م ش ا ا ء ا ل ن ب ي عليه صلى الله و س ل يقول م إن ا ل ل جعل ه إ ن الله ألقى الحكمة ولسان الله الحكمة ولسان الله كان لكان والحديثان إمام ألقى على قلب ولسان عمر. أو إن الله الحكمة على قلب ولسان عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم لو بسلم أو أجر أحمد صحيح عمر عمر عمر مسند بعد نبيه إن في قبلة. لو كان نبي بعض لك ا ل و م فكان عنده فراسه عجيبه جدا قال اما انت ابو مسلم قال اجل فاخذه عمر وحضره وبكى وقال الحمد لله الذي اراني من فعل به في ا م ت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل بنبي الله ابراهيم ونجاه الله عز جل من النار فكان ابو مسلم خولاني هو الذي فعل به كما فعل بخليل الرحمن ابراهيم عليه السلام ونجاه الله من النار ابو مسلم خولاني ثقه وثبات ويقين في الله عشان كده كان ليه اثر في كوكب الثبات اخر لا اريد ان اقول لاخر ا ص ر هو القصر ص ر ب ل الاخير ل قبل الاخير ونظرهم والقى الحج عليهم جميعا ب ف ض لدرجه ان كل او جل علماء عصريه حقدوا عليه وبعض العلماء وشوا به الى السلطان الامام ابن فترات جدا لا تقل بحال من الاحوال عن 17 سنة سجن طبعا يعني سنة في سنتين في شهور في شهور حوالي الضاهل زاك طويلة تقل الامام لما ثمية من متفرقة سجن عن سنة سجن يعني سنة سنتين سنة سجن في في في يتزوج شهور شهور وقال ش و به السلطان تيمية سمعت يا ابن تيميه انك تريد ملكي فتبسم الامام وقال ملكك والله لا ملكك ولا ملك ابائك و أ ج د ا د ك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضه اني منذ عقلت رشدي اريد جنه عرضها السماوات والارض ف أ ش ا ر به إ ل ى السجن ه ك ذ ا قضون السجن ن س وهو ر السجن ا ر نازل مدخلين ب س ا الله عز وجل. فضرب ب بسور السجن ه باب. باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من فيه قبله العذاب ثم نظر إلى الناس اللي ب ت س ه م وقال ماذا يصنع بي أ ع د ا ئ ي و انا ل ل ه أ جنتي وبستاني في صدري أ ن ا رحت فهي معي جنته و بستانه مش في ا ل أ ل مش في ا ع ر ب ي في ا ل ز و ج ة مش في ا ل والمنصب ل د مش في والجهه والشهره الان جنتي وبستاني ا في صدري أ ن ا رحت في اي مكان روحه فهي معي ه ت ع م ل معي ايه أ ن ا قتلي شهاده ة ت ق ت ل و ن ه ا متشهد و إ خ ر ا ج ي من بلدي س ي ا ح ة وسجني خ ل و ة بيني وبين ربي ف ا ل م ا ص و ر من أ س ر ه هواه والمحجوب من حجب عن ربي وظل الامام إ م رحمه ل ل ه ر ح ة واسعة ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في السجن بضعا وثمانين م ر ة أربعة و ث م الى ن ن وثمانين وثمانين ي مرة مرة مرة تسعة بضعة إ ان وصل إ ل ى قول الله عز وجل إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الايه آ ي ة س ب ت سبات, سبات على المبدأ على ق ي فيما ن عند ا ل ل ولا تموتن الا وانتم مسلمون لازم يكون عندك ثبات على م ب د أ ك أ ن ا مسلم لا يمكن ابدا اغير ضميري لا يمكن ابدا ابيع ديني لا يمكن ابيع ا خ ل ا ق الحد لا يمكن ابيع مبادئ الحد أ ن ا مسلم وثابت على ا ل ص ل ا ة لا يمكن افرت ابدا في الصلاه ة الصلاة اللي ي ب ن لا يمكن يا أ خ ت ي مهما حصل مهما حصل و أ ب و ك و أ م ك قالولك ا اخلع الحجاب عشان تتجوزي اثبتي وربنا هيكرمك ويرزقك بزوج صالح مهما حصلت الفتن والمشاكل المبدأ مهما من مشاكل الطعام هو الفتن قال الحجاب الحجابك حجابك ثبات ثبات وربنا أنا ثابت حصلت حصل لك يتقلع يطلقك يطلقك خليك على حجابك هو يتسيب حجابك ثبات ثبات على وربنا يعوضك كل خير مهما حصل من مشاكل أنا ثابت على يتسيب وزوجك يعوضك خير مهما حصل أ ن ا ثابت على طلب العلم ل إ ن عارف اني ومن سلك طريقا يلتمس في ه علم سهل الله له به طريقا الى ا ل ج ن ة و أ ن ا طالب ج ن ة ومش عايز غير ا ل ج ن ة ثابت في الدعوه ة إلى ل ل ا أ ل الى ينظرون إ الله إ ب كيف كيف كيف كيف فذكر مذكر يكون عندك تكون داعية رفعت خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر. لازم نصبت سطحت أنت صفات وأربع سمات وأربع إنما عشان ا أربع ج ن لازم يكون عندك صبر ا ل إ ب ل وسمو السماء وثبات الجبال تبقى جبل, تبقى جبل في ا ل د ع و ة مهما حصل لك من ن ح ن ومن أ ع ا ص ي ر ومن أ ح ق ا د ومن ح س ب ومن ض غ ي ن ة ومن حقد ومن ابتلاءات اثبت على ا ل د ع و ة إ ل ى الله فدي و ظ ي ف ة ا ل أ ن ب ي ا ء و و ا ن ص ة ا ل أ ن ب ي ا ء وثبات الجبال و ذ ل ة ا ل أ ر ض لمن يمشي عليها خليك متواضع عشان ربنا ي ك ل م ك ويبارك لك في دعوتك ك هتتكبر بيه ع ل م ولا بشهرتك كل ده ممكن يروح في ل ح ظ ة خليك مع الله خليك متواضع عشان ربنا يحبك ويكرمك قال جل وعلا من كلما كلما العلم أقم وأمر ربنا بني وانهى تواضع رفعتوه تتواضع ويرفع هكذا هكذا الله ثبات على طلب العلم. ثبات عليه يعلق بفضل يا قدرك طلب على على الدعوة لله. ثبات على يا بني الصلاة واصبر سيصيبك مش لا واصبر على ما أ ص ا ب ك أ ع ت ب ر نفسك خلاص اصبت واصبر واثبت اثبت كان أ ع ظ م قصر في الكوكب ده كله كان هو قصر النبي محمد ما صل عليه. صلى الله عليه وسلم اللي ت ع ر ض لكل أ ن و ا ع التلاته و ا ث ب ت كان هو ا لوحده يا ج م ا ع ة الخير كان هو ا لوحده في الكون ده كله بيقول قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله ت ف ر ح والكون ده كله كان بيكفر بالله والنبي هو اللي ثابت لوحده حتى ما أ س ل م ت خ د ي ج ة وابو بكر وعلي وزيد بن ح ا ر ث ة و و ل كان اول ا ر ب ع ة معاه وبعدها ا ب ت د ى ا ل ص ح ا ب ة ف ض ل الله بعد كده يدخلوا في دين الله افواجا لكن كانت ا ل م س أ ل ة ص ع ب ة وكانت ا ل س و ر ة ص و ر د ه جدا و ص ع ب ة جدا والنبي س ا ب ت ابتلاءات صحابه اتقتلوا وتدبحوا وابتلوا واتطردوا من بلادهم واتهم النبي في عرضي وطرد من م ك ة ويبكي و ي ق و ل انك لا احب بلادي ا ل ى ل ك ل ا م ورغم ذلك وأوزي في الطائفة في غزوة أحد جبينه ورغم ذلك كان ثابتا على دين الله كان ثابتا على دعوته الى الله سبحانه وتعالى فكان اعظم قصر في ه كوكب الثبات هو قصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان ت ق ا ب ل و على الحط و ق و ل و يا رسول الله أ ن ا اتبهدلت و ت ع ذ ب ت و س ب ت على دينك عشان يسقيك من ايده الشريفه ش ر ب ة ه ن ي ئ ة م ر ي ئ ة لا ت ظ م أ بعدها أ ب د ا سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أحبكم ورحمة إثباتوا وبركاته عليكم والسلام في دين الله عليكم ورحمة الله الله على